بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إما بعد دولة خندق رسول ربي صلى الله عليه وسلم بأشوال كيسا وقاش نفها دولة دولة نيب دولة, دولة أحزاب جميعين نياماتي سبب إسيكس يهودان गो सारबाती न बनि गनथे مدينه दुला जते مرتिफत नमोनी को मकु दन गायन वल गायनी मुर्ना चिमा कु मथने यहुदान أبو سفياني سخر المحر بينا مجرم إسان نما حقنقه وران حقنقه وران حقنقه وران رسول ربي صلى الله عليه وسلم وران إساني قبتني إسان قنم أفبايا سلمان الفارسين رضي الله تعالى عنه رسول ربي بلاء فراء قتاء بلاء قتويا رسول ربي صلى الله عليه وسلم رأي إسحاق أن ملأني باستنا قبتني، بل قتوج القمر سلمان يروج رأثيف لولا سمعه في رأي إسحاق رسول ربي قبتني، أكذب تبلي وسرق قصدا. ورأى رسول ربي كعفا سني سواد جنته من نمكما صديق. رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمكرا كن قودني. Nama kuranikti, nama totko, alaa kii Nama kuranikana, vale kotiin sakana kesati, metterin kohdani ja Yokani unuma naharini, keddanik, unuma afatama namni, kuranikuni. Rasullurabi sillä sallallahu alehi, wa sallam, vale kana katakti, oti odo waranni mushrikto saaf yahuda birangdehin gesan yero warri ahzaab yeso ne medina ufan rasulullah dibale kotatani bale nakisan asan dabarre farado isani turkite padon lagasam bute bhun dandeetto akat dibale tetatani garra gamatdaaro Gaha tule, kun te joo kannat tule häntä vihana, mutta tarasus Rabbi krujuttuiu mulladit. Sankessa, jänni, gababan, rasul Rabbi tikk, bayatte, varrika hän, akitteeti, argami, hundisani, nyachu, lamppaan, nagan, nämntu meitini niitä näbe. Rasul Rabbi marr masadi lahni, سدقاً فالصحابة رسول ربّ صحابة إساني رومي في فارسي ورد حقاً سنراتي بان جدني ومجيس ودوش إنقافة سجرانه رسول ربّ رومي في فارسي بان تنجلني ومجيساني فالصحابة صحابة اجائباني جبت رسول ربّ بخاناً نملكو قلب متكبته چنت أرغمتها بنامتها أكتنين أمرين يا عمر رسول ربي أكتنا جلالين قامت بيتو جراسة الفتنان جلالين ناكن جلاليني أكتبت رسول ربي دعا مسئسان دعا نفسنا بكا نجيس سيفتك بني قريضان رسول ربي تيني أهدي دي, دي أهدي دي بونسنين مسلمة وتتتي ججبات بلان سنفتهد من مالي قلبين نمباليسا نفتقافا أرقمي باقي ايكي قمت لبوغت فيه سابيوغ ربين قياسا يرونوا دبتو اقنجد اذ جاؤكم من فوقكم ومن أسخل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون Nämme kummartilu vuoksi, kun kalvinistisen kesä vaihte kun gubba kun jalan, kun se uve, aja sinne kesä vaihte kalvinistinen hamtu hagyatdan getten, Rabbi näsitte noutajat juo Yadan seder kasan getten, jotta Rabbiin keino Sufihaanu Taala, Rasul Rabbi Rabbi Isani kalaten, sin kahna Rabbi ربنا الآن دعائي إساني نئواتي أهزابك ورقكما هقنقا ورقكما قراني كوالبي بيت نتفخنا بببئت تقرق ربنا الآن أمر إساني هركافة شابتي بببئن ملايكالين إساني تقديموتي قلبي إساني تقديموتي رعبي صداد ربت ربنا الآن قرآن عن دبته أكدئنوه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ يَأْتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا يَا وَرَبِّتِ أَمَنْتَنِي يَا رَبِّ هَيِّئْ معنا قبل وقت Miyazaki ، فعلا prajna من قبل طارق هذا الذي من disposal ونفكر أكملotte ربي هذا الشيء الذي أتريد وطاره شخص محدثون من التجاه رما ونغرر جانبات الحديث إذن ، كان we are pissed فيเห2015 خـ Talb bien ق raton pagre Wa hazabi fuin akkattihong hanii garganda isaanii dachaad. Na geni madinaatti deebe madinaatti na geni bue Erga Rambindhaani bob bedaan hazaada isaanir raa dabago, akkain tauura isati guyiyaasan tunsee guyiyaasanan nasaanan isaanqa, darsisena taduuftu raa banii. Na nibaranutte nagahara bi